ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 وَجَعَلَنَا اللَّهُ أَن نَّدَادًا يُضِلُّ سبيله. سَوِيًّا قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ أم هُوَ قَائِمٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا, وقائما ساجدا وقائما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 وَأَضَلَّ اللَّهُ وَاسِعًا إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّامِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ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 بلل. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاعوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد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 أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله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 ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُمْ صَرْوا تُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ من ذكر الله أولئك في ظلال مبين. Allah نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثالي. كتاب منه جلود الذين أخشون ربهم. ثم تنير جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هذا أَفَمَن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة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 ذلك جزاء المحسنين ليكثر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من, من دونه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 قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَا كَانَتِ قُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِن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 قُلِّ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إشْمَأَزَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْهُمْ دُونِهِ إِذَا هم يَسْتَبْشِرُونَ قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الويب والشهاده عالم الويب والشهاده انت تحكم بين عبادك, تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وَمَدادَ لَهُمْ سَيَآتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا كَثِيرًا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ, قال إنما أوتيته عَلَى عِلْمٍ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 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أَنفُسِهِمْ لا تقنطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهُ هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلى ربكم وَأَسْلِمُوا له العذاب من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم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 الله هداني لكم من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة, لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مفوا للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم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 قل غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن, لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وَمَا قَدَرُ الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جميعا قبضته يَوْمَ الْقِيَامَةِ والسماوات مطويات بيمينه يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَطْوِيَاتٌ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 ثُمَّ نُفِخَ فِي خَافِهَةٍ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ مِنْ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِحَقٍّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُوَ فِي يَدِ كُلِّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُمًّا مَرَّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا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 قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وصيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وسلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبؤ من الجنة حيث نشاء